وَأَشِرْ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن تَمْرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا قالوا الَّذِي كُنَّا مِن قَبْلُ مُؤْتًى بِهِ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ يَتَنَازَعُونَكَ أَنَّ مَنْ فِي النَّارِ أَشَدُّ عَذَابًا أَمْ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 سماوات وهو بكل شيء عليم